يوم الدين بك نعبد وبك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 من عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات من دض الله وصلوات الرسول ألا إنما قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين استبرو بهشتى رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار قالتين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وَمِنْ مَنْحَوْنَكُم مِنَ الْأَعْرَابِ نَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْلُ نَحْلُهُمْ سَلُعَضِبُهُمْ الْمَرْسِيلُ ثُمَّ يُرَدُّونَ إلَى عَذَابٍ عظيم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 وقل إنَّمَنَوْ فَسَيَرَّ الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَأَقَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ لا يعذبهم وإما باذوب عليهم والله عليم حكيم والذين يتقذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين ويغضوا لمن حارب الله ورسوله ويغضوا لمن حارب الله ورسوله من قبل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 الله أكبر الله. سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهلنا الصراط المهتقين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 لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون واعتن عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي ما وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون التائشون الراكعون الساجدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا قُرْبَاءَ وَلَوْ كَانُوا أُلِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدٍ وعدا إياه فلما تبين له فلما تبين له أن وعده لله يتضرأ منه إن إبراهيم لآواحٍ حليم.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 ولا نقيف لقد تاب الله على النبي والمهاجر والأوصار الذين تبعوه في ساعة العصر بعد ما كاد يزق قلوب فريق منهم من بعد ما كاد يزق قلوب فريق منهم ثم تاب عليه رب الرحيم وعلى الثلاثه الذين خنفقوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا الى وَظَنَّ وَلَمَّا جَاءَ مِنْ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِ لِيَتُوبَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ سمع الله لمن حمده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 ذن الصرّاط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المطّور عليهم، ولله.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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمّ ولا نصب ولا مقنص في سبيل الله ولا يقعون موقأ ولا يقعون موقأ يغض الكفر ولا ينال من عدو النيل إلا تتبله بيعمل صالح.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 وما كان المؤمنون ليذرونك فلو لا نتر من كل فرقة منهم قايفة كل يتفقه في الدين وليُذروا قومهم وليُذروا قومهم إذا رجعوا إليه لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار واليجد فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادتكم هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرضوا فزادتهم رجسا إلى رجسهم وما وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام أروتهم ورثين ثم لا يتبون ثم لا يتبون ولاهم يثكرون وإذا ما أنزلت رة نظر بعضهم إلى بعضهن يات من أحد ثم صرف صرف الله قلوبهم بأن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 سميع الله لمن حمده ربنا الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدل الصراط المستقيم.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 قال للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أذير الناس وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدقة من دربهم قال الكبار إن هذا لسافر نبي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 إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيد ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا هو الذي جعل الشمس ضياءه والقمر لورق وقدره منازل وقدره منازل لتعلم والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعقلون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 ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لآيات, لآيات لقوم يتقون ان الذين لا يرجون لقاءنا وانا ورضوا بالحياه الدنيا وقم هنوا بها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 فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا هَنَفْنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا بَثَّ الْإِنْسَانُ نَقْعَدُ عَالِيًا لِلْجَنبِ أَمْ قَاعِدًا أَمْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ذُرُو مُنْزَلِكَ أَلَمْ يَدْعُونَا إِلَى ضُرٍّ كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. الله أكبر. الله. الله لمن حمده ربنا. Thank you.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 إذا سأل عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن بدله من القى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 قول الله أسرع مكرا إن رسولا يكتبون ما تموون هو الذي يسيئكم في البر والبحر حتى إذا قتم في الكوك وجرن بهم وجرن بهم برهم طيبة وفرشوا بها جاسها جاسها ظنوا أنهم أحق بهم دعوة الله بخلصنا له الدين لأن جيتنا لأن جيتنا من هذه لرقونا من الشاكرين فلما جاءهم إذاهم يبغون في الأرض بغير الحق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 فختل به طبي من بات الأرض مما ما يأكل الناس والأمّام حتى إذا أخذت الأرض زقفا حتى إذا أخذت الأرض زقفا وزيّرت وظن أهلها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 يتفكّون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء ويهدي من يشاء إلى طريق مستقيم. الله أكبر. الله.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 الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. للذين أحسن الحسن وزيادة ولا يرهق وجومه مقتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، والذين كتبوا السيئات جزاء سيئا بمثلنا وترهقهم ظل ما لهم من الله من عاصم كأنما أُغشيت وجوههم قطعا.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 قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّهُ يُبْدِئُكُمْ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ فَمَن يَهْدِ إِلَى الْحَقِّ فَأَحَقُّ هُوَ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لا يَهْتَدِ إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَجْمَعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وما كان هذا القرآن أن يُفترَى من دون الله ولكن تصدِّق الذي بين يديه ولكن تصدِّق الذي بين يديه وتصدِّق الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون فترى قل فأتوا بسورة مثله ودعوا ما استطعتم من دون الله ودعوا ما استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولمّا يأتيهم تأويله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 أَنَبَرِينَ مِمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْمِعُنَّ إلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَوْضُرُ إلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ إِنَّمَا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 قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِنْ بَلَغَنَّكَ بَعْضُ الَّذِينَ عِندَكَ أَوْ نَزَوَّفَ يَمْنُكَ فَإِلَيْنَا نُرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلٍّ أَمْرٌ رَّسُولٌ فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقص وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضررا ولا نفعا إلا ما شاء الله بكل أمة أجل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 وظلموا ذوقوا عذاب الخلد ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجهون إلا بما كنتم تكسبون الله أكبر الله أكبر سبح الله لمن حمده ربنا That